تكبير الله أكبر تكبير الله اكبر انا بالاسلام ابني وحدتي لم تقف إلا عليه امتي انا بالاسلام ابني وحدتي لم تقف الا عليه امتي انه المعراج نحمل عزتي انه حسني لدور الفتاني تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر أرفض الظنى وأجداح العدى رابط الجشي قاويا أيدا أرفض الظنى وأجداح العدى رابط الجشي قاويا أيدا في سبيل الله لا أخشر دا أتى حتى كل باغ أرعاني تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر انا كل أرض وسماء إخوة في الله جند أو فيا أهلا كل أرض وسماء إخوة في الله جند أو يوم يوما على الدين بناء لم توفرقنا صوف الزمان تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر نحن أحفاد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 الله اكبر اكبر هو الفجر وما فيه الامان هو عذر لا يلي مقبل هو الفجر وفيه الامان هو عذر لا يلي مقبل ديننا الهادي لنا مستقبل والغد معذور ما المحني تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر